تفكيرات السامع وخاصه بمقدمه تتعلق بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه قلنا هذا باب اساس لما سياتي فيما يتعلق بالاداب المتعلقه بالعالم او بالمتعلم وكل منهما ان لم يكن على قدر واسع بمعرفه فضل العلم والعلماء والتعلم والتعليم فسيقع عنده خلل يتعلق بمعرفه الأدب أو بالتمسك بالأدب الذي يختص به فانا اذن مصنف رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه كغيره ممن كتب في الاداب جعل بابا يتعلق به ذكر هذه الفضول الاربع وهي فضل العلم وفضل العلماء وفضل تعليم العلم وفضل تعلم العلم هذه اربعه فضول والفضل كما ذكرنا لا يمكن أن يسقى ويبنى إلا على نص من كتاب أو سنه وفضل العلم في الجملة والمراد بالعلم كما ذكرنا العلم الشرعي ففضل العلم في الجمله والعلماء والتعليم والتعلم هذا مقطوع به يعني من المعلوم من الدين بالضرورة واذا كان الامر كذلك فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تدل على على فضله قلنا ذكر ثمان آيات وليس او ليست الايات محصوره فيما ذكر وانما ذكر منها ما يتعلق بخصوص العلم على جهه الخصوص يعني نص على العلم ومنها ما نص فيه على على العلماء وكل منهما إذا رتب عليه فضل استلزم الآخر فاذا جاءت الايه مبينه فضل العلم هكذا بالمصدر فضل العلم هنئذ يستلزم فضل من اتصف بالعلم واذا جاء الحكم او الفضل منصبا على العلماء على الذوات علماء فعلى جمع عالم هنئذ انما بين فضلهم ومكانتهم لما اتصف به وهذا الوصف الخاص هو وصف وصف العلم إذا كل منهما داخل في في الاخر واذا كان كذلك حينئذ كل تعليم وتعلم يكون داخلا في مفهوم العلم وفي مفهوم العلماء وصارت هذه الفضول الاربعه متلازمه بعضها يطلب بعضا وبعضها يفسر بعضا وبعضه يتضمن بعضا وبعضه يستلزم بعضا وهكذا بالدلالات ثلاثه اما المطابقه وإما تضمنه إما السلزام وذكر بعد ذلك على طريقه السلف في ذكر المسائل ما يتعلق بها يذكرون آيات من كتاب الله تعالى ثم يتبعون ذلك بما يدل على المعنى جمله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان مصدر التشريع عند المسلمين محصور في الكتاب والسنه لذلك لا يطلب حكم شرعي إلا في الكتاب والسنه وما دل عليه الكتاب والسنه وهما الاجماع المتيقن والقياس الصحيح هذا الذي دل عليه الكتاب والسنه وما عداه ليس فيه إلا قواعد قد تؤخذ من الكتاب والسنه فدليلها الكتاب والسنه دليلها كتاب والسنة كبعض القواعد الاصوليه وبعض القواعد الفقهيه وبعض ما يتعلق به مساله المصالح والمفاسد ونحو ذلك فكل قاعده دل عليها دليل صحيح فهي معتبره لكن على جهه الاجمال المصدر مصدر التشريع انما هو الكتاب والسنه جرى السلف الصالح على أن يذكروا جملة من الآيات ثم يتبعونها باقاويل للسلف فيما يتعلق بتفصيل الايات ثم يتبعون ذلك باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بما صح وثبت عنه ثم قد يريدون بعض الاحاديث التي يكون فيها شيء من من الضعف أو يمزجون هذا وذاك قال المصنف رحمه الله تعالى وكان قد ذكر 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الثابت ومنها الذي فيه ضعف ومنها ما هو موضوع كما سياتى قال رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فقه في سكان الهاء يفقهه في, في الدين هذا الحديث مخرج في الصحيحيين من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله هذا حديث اصل فيه في الباب وهو مما اتفق عليه الشيخان البخاري مسلم وهو مخرج في الصحيحين وهو من أصح ما ورد في بيان فضل التفقه في الدين قول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال ابن قيم رحمه الله تعالى وقد اورد هذا الحديث في جملتي الحديث التي يدل به على فضل العلم قال رحم الله تعالى وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا على مريد الله به خيرا اذ الحديث له منطوق وله مفهوم منطوقه يدل على أن من تفقه في دين الله تعالى فقد اراد الله تعالى به خيرا ومفهومه مفهوم المخالفة لان من شرطيه هنا وجوابه يفقه في الدين حينئذ مفهوم الشرط يكون عكس المنطوق بمعنى أن من لم من يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين ومن لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا وكلا النظرين إلى المنطوق والى المفهوم هو حكم شرعي ان الحكم الشرعي كما يؤخذ من المنطوق كذلك يؤخذ من من المفهوم وهنا المفهوم مفهوم شرط وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا ينكره الا الا لم يعرف ممن امتزج بلسان العرب أنه أنكر الاحتجاج بمفهوم الشرط فهو حجه عند جماهير الاصوليين قال رحمه الله تعالى وهذا يعني الحديث يدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا كما يعني يدل على أن من اراد به خيرا فقهه في دينه اذا التفقه وعدم التفقه هذا مرتبط باراده الله عز وجل واراده الله عز وجل فيما سبق عرفنا انها الأصل في وجود الأشياء حينئذ اذا وجد الفقه فقد أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا واذا انتفى وعدم الفقه ولم يكن فقيها في دينه حينئذ علمنا أن الله تعالى لم يريد به خيرا قال ومن فقهه في دينه فقد اراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم الملزم للعمل وهذا ما ذكرناه بالأمس ونذكره مرارا أن الشرع اذا رتب الأحكام الشرعيه على الفقه وعلى العلم ورتب الفضائل فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة فالمراد به ما جمع بين العلم والعمل واما إذا لم يكن ثم جمع بين العلم والعمل حينئذ هذا ليس مرادا قطعا من الاحاديث فكل آية فيها فضل العلم وكل حديث في فضل العلم فالمراد به العلم الذي يورث العمل وان لم يكن فلا وهذا الحديث كذلك دال على, على ذلك ولذلك قيده ابن القيم رحمه الله تعالى متى يريد الله تعالى الخير بالعبد هل هو بمجرد الفقه الذي لا يستلزم العمل أو بالفقه الذي يستلزم العمل لا شك انه الثاني الفقه الذي يستلزم العمل لماذا لان النصوص دلت على أن من يعلم ولا يعمل أنه ممقوت وانه ضال مضل حينئذ كيف يجتمع الضلال والمقت مع اراده الخير هذا متنافي فاذا كان كذلك فكما قال الامام رحمه الله تعالى ابن القيم أن المراد بالفقه هنا المرتب عليه اراده الله تعالى بالعبد الخير المراد به الفقه الملزم للعمل وأما مجرد المسائل فهذه يسوي فيها أهل الشر ويسوي فيها أهل الخير حينئذ وجودها في العبد وعلمه بها لا يقتضي ان الله تعالى قد اراد به خيرا قال ومن فقهه في دينه فقد اراد به خيرا إذا قيد إذا أريد بالفقه العلم الملزم للعمل وأما إذا أريد به مجرد العلم مسائل فلا يدل على أن من فقهها في الدين فقد أريد به خيرا لا يدل على أن من فقهها في الدين أو فقها أن الله تعالى قد اراد به خيرا لأننا قعدنا قاعده مجمع عليها بين اهل العلم لا بد أننا نذكرها دائما ولا بد اننا نستحضرها اننا نستحضرها في في الاذهان ونكثر من الحديث عنها وفيها أن فضل العلم مرتبط بالعمل فان لم يكن عمل حينئذ لا فضل في ذلك العلم البتة ولذلك أجمع السلف على أن العالم لا يطلق على من حصل المسائل فحسب وإنما لابد أن ينظر هل عمل بعلمه او لا فما قال الفضيل أو غيره لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإن عمل بعلمه صار عالما لا يزال العالم جاهلا فأثبت له العلم بالمسائل ووصفه بالجهل باعتبار أنه مقابل للعلم المراد بالشرع وهو المستلزم للعمل حينئذ هذا في الشرع يعتبر جاهلا الذي يعلم المسائل ولا يعمل فهو ليس بعالم ليس من أهل العلم بل هو من أهل الجهل وهذا يدل عليه ما ما ذكرناه اذا كلام مقيم هنا رحمه الله تعالى صريح في تقرير هذه القاعدة السلفية الماثوره عن عن السلف وهو النظر فيما يتعلق بالعلم والعمل معا فحمل الحديث هنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين طبعا المراد بالفقه هنا ما يشمل الدين كله وليس المراد به العلم للصلاح انما المراد به الفقه بالمعنى العام الشامل لجميع الشرايع ما يتعلق بباب المعتقد وما يتعلق بغيره لان هذا الصلاح خاص يعني الحادث المتعلق بعلم الحلال والحرام هذا صلاح حادث فلا يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبين رحمه الله تعالى أن علامة اراده الله تعالى الخير بالعبد أن يعلمه ويفقهه في الدين ويجمع مع ذلك ويجمع مع ذلك العمل به. فإن وجد الأول دون الثاني فلم يريد الله به خيرا مع كون قد اتصف بماذا بصفه العلم الذي هو علم المسائل فحسب هذه فائدة عظيمه من هذا الحديث أفادناها الامام المقيم رحمه الله تعالى لا من العنايه بها والنظر فيها فدل الحديث بمنطوقه انتهى كلامه رحمه, رحمه الله تعالى فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل اهله لانه اذا ثبت فضل العلم سلزم ماذا فضل من اتصف بهذا الوصف وهم العلماء لانه إذا اتصف المتصف بصفة اشتق له منها وصف فاذا اتصف بالعلم قيل عالم كما إذا اتصف بالنوم قيل نائم وإذا اتصف بالكلام قيل متكلم هكذا فهنا إذا اتصف بالعلم قيل فيه ماذا قيل فيه عالم إذن الفضل المرتب على العلم يستلزم إثبات الفضل لمن اتصف بهذا العلم والعكس بالعكس فدل الحديث بمنطوق على فضل العلم وفضل اهله وان تفقه العبد في دينه من علامة اراده الله تعالى الخير به بالشرط المتقدم ودل بمفهومه على أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير الذي لا يتفقه في الدين لا يعلم حقيقة توحيد الله تعالى ولا ما امر بهم باب المعتقد ولا ما يتعلق به الصلاه والزكاه والصوم وما وجب عليه في وقته هذا ما ارد الله تعالى به خيرا وهذا ما اشار اليه ابن القيم في كلامه السابق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وشرح الحديث وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة احكام احدها فضل التفقه في الدين فضل التفقه في الدين وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال وانما انا قاسم والله يعطي يعطي ماذا دراهم والدنانير ويعطي الدراهم والدنانير لكن أهم من ذلك يعتمد يعطي, يعطي الفقه في الدين فالذي يفقه في الحقيقة هو الله عز وجل والعبد ماذا يصنع العبد ياخذ ماذا يأخذ كما إذا اراد الولد تزوج وجامع كذلك إذا اراد الفقه بذل السبب لا فرق بينهما لا فرق بينهما فأنت تبذل السبب فقط واما المسبب فليس اليك ليس إليك. إذن قال الثانيه أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل وانت إنما تاخذ به بالاسباب فما اوتي العبد من حافظة أو من ذكاء أو من دقة فهم أو سرعة حفظ أو نحو ذلك هذا كله يعتبر من من الاسباب والوقوف على الأسباب والاعتماد عليها يعتبر من الشرك الأصغر عند ائمه السنه لان السبب لا يعتمد عليه والسبب قد يكون معقولا قد يكون معنويا فالحافظه والذكاء والشيخ فلان والمكتبه ونحو ذلك يقول هذه كلها اسباب ولا شك انها توصل العلم ان اخذت بالطريقه المعلومه لكن لو اعتمد عليها الطالب والتفت إليها ونسي أن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل وقع في الشرك الاكبر واذا كان العلم عطاء وعطيه من الله عز وجل فهذا إنما ينال بماذا بمعصيته أو بطاعته بطاعته والذي يقع في الشرك الاصغر هذا كيف ينال العلم الذي هو عطيه من الله عز وجل قال وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق ابدا بمعنى أنه لا يبقى أو تبقى طائفة من امه قائمة على الحق بمعنى أن الدين باق محفوظ عقيده وفروعا ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفروع وهذه الطائفة المنصوره ليس لها مكان معين يجمعها انما تكون على منهج واحد قد تكون يكون بعضها في هنا أو يكون بعضها في بلاد المغرب أو في بلاد الشام أو نحو ذلك وليس المراد بهذه الاحاديث انها موجوده في موضع معين لان الوصف هنا وصف منهج بمعنى انهم قد تمسكوا بالكتاب والسنه وبقوا على على ذلك فبالحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به لا يكون بالاكتساب فقط يعني ببذل الأسباب لا يكفي بل لا بد يكون ممن يفتح الله تعالى عليه به ثم قال رحمه الله تعالى قوله يفقهه اي يفهمه وهي ساكنه الهاء لانها جواب الشرط لانها جواب الشرط قالوا فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية على وزن فاعلا وفقه بالفتح اذا سبق غيره إلى الفهم وفقه بالكسر إذا فهما فهو مثلث العين فقها فقه وفقه فقها إذا صار الفقه له سجية لازمة ملكا وفقها إذا اتصف بالفهم فقهي وفقها إذا سبق غيرهم وهذا محل نزاع في اثباته متفق عليه بالضم والكسر ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير من يريد الله به خيرا نكر في سياق الشرق انئذ يعم يعم ماذا لا الكثير داخل ويعم حينئذ يا ام حنين الدين القليم والتنكيل للتعظيم لأن المقام يقتضيه قال ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ان يتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير قال قد اخرج ابو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره الحديث الذي معنا أخرجه ابو يعلى وزاد فيه ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به بمعنى انه هلك وهذه زياده دال عليه الحديث ولو كان ضعيفا لماذا لأن من لم يرد به الله خيرا ما مصيره هالك واذا كان هالكا حينئذ لم يبال الله به فهذه الزيادة معناها داخل فيه في الحديث السابق ولذلك في نص الحديث ولذلك قال ابن حجر والمعنى صحيح يعني وان كانت الزيادة ضعيفه الا ان المعنى صحيح لان من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح ان يوصف بانه ما اريد به الخير وفي ذلك وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء الى اخر كلامه اذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه لم يقل يتفقه قال يفقهه يعني يعلمه ولم يقل ماذا يتفقه لأن يفقهه يدل على أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل ويتفقه بمعنى أنه يكتسب ذلك لكن جاءت بالصيغه تدل على أن العلم عطاء من الله عز وجل ولذلك كما ذكرنا سابقا هو من هداية التوفيق فهي من خصائص الباري جل وعلا قال رحمه الله تعالى في ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائل الناس ولفضل التفقه في الدين على سائل العلوم ودل الحديث كما ذكرنا على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط أي بالسعي في التحصيل والطلب والتعلم بل لمن يفتح الله عليه به لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه ولم يقل يتفقه فنسب التفقيه إلى الله لا إلى كسب العبد نسب التفقيه إلى الله عز وجل لا إلى كسب العبد وإن كان كسب العبد بالتعلم سببا في ذلك بل هو مطلوب متعين عليه الاخذ به بالاسباب وقوله صلى الله عليه وسلم كما في روايه البخاري انما انا قاسم علم العلم مبلغ له وهذا المراد به بقسمه العلم وانما انا قاسم يعني العلم مبلغ له والله يعطي اي يرزق الفقه لمن يشاء كانه يقول انا سبب وترتيب المسبب هذا من عند الله تعالى ومحظ عطائم من الباري جل وعلا إنما أنا قاسم والله يعطي ان يرزق الفقه لمن يشاء فليس كل من بلغه شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها ليس كل من حفظ القرآن صار فقيها ليس كل من حفظ السنة النبوية صار فقيها ولابد بد أن ينظر في امور أخرى ويؤيد هذا قوله تعالى يوتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وثبت أن الحكمه إيتاء وعطاء من الله تعالى وقد فسر بعض أهل العلم الحكمة بالعلم والعلم بالحكمه كما مر في اثر رواه ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى انه قال الحكمه هي الفقه في دين الله الحكمة هي الفقه في دين الله اذا الربط بين الايه والحديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وقال هنا ياتي الحكمه من يشاء فعلق الحكمه بانها ماذا لا تعطى لكل أحد بل هي صفاء واختيار لانه علقه بالمشيئه اذا قد يبذل السبب ولا يتحصل على المسبب صحيح لأن لانه ما تعلق به مشيئه الباري جل وعلا ياتي الحكمه من يشاء والحكمه هنا العلم فقه في الدين كما قال مالك رحمه الله تعالى عين قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب يسعى ويسعى ويسعى الى اخره ولكنه لا يتعلم وهذا يشهد له الاعتبار بمعنى انه نقل عن السلف ذلك ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى انه وقف على أن بعضهم يطلب العلم 20 سنه وهو لا مبتدئا في طلب العلم وهذا موجود مدركم بالحس الان يبذل 50 من عمره ولا زال مبتدئا فيه في طلب العلم فهذا قد بذل شيئا من من السبب قد يكون السبب تاما وقد يكون السبب ناقصا يعني قد يكون ثم خلل في السبب فلم يكن تاما وقد يكون السبب تاما لكن تخلفت مشيئة البارئ جل وعلا ليس كل من بذل السبب ترتب عليه المسبب اذا ياتي الحكمة من يشاء قيد الحكمه هنا بكونها لمن شاء الله عز وجل اذا من لم يشا الله عز وجل ان ياتيه الحكمه ما اتاه وكذلك من بذل السبب في طلب, في طلب العلم قد لا يتاتى له العلم اذا لا يكون ثم صراع مع النفس ومصارعه للقدر والشكاية من القدر اذا لم يترتب المسبب على, على السبب فقد يبذل السبب التام لكنه لا يترتب عليه المسبب هنا وجب عليه أن يرضى بما قضى الله تعالى له لانه ليس كل من بذل وسعى وحصل العلم تحصل له العلم لا قد يبذل ولا يحصل له شيء قد يكون ثم خلل في السبب وقد لا يكون في السبب خللا ولكن ثم شيء اخر وهو عدم اراده الله عز وجل له ذلك اذا رو مالك او رو ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى انه قال الحكمه هي الفقه في دين الله وقال رحمه الله تعالى الحكمه والعلم نور يهدي به الله من يشاء وياتي من احب من عباده وليس بكثرة المسائل نعم كثرة المسائل قد تكون مشتركه لكن ليست هي العلم الحق العلم الصحيح الذي يستلزم العمل وعنه أيضا قال إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور جعله الله في في القلوب اذا العلم شيء آخر غير المسائل التي قد يظن الظان انها هي العلم وإذا حصل المسائل فقد حصل العلم لا يطالب العلم هذا شيء من العلم وليس كل العلم ثم هذا الذي سميناه علما ليس هو العلم الشرعي الذي رتب الله تعالى عليه الفضائل في الدنيا والآخرة ويدل الحديث أيضا أن الرجل لا يقال له فقيه إلا إذا عمل بما علم هذه مساله لا بد من عنايه بها لانه مما يترتب عليه مفاسد في الدنيا والآخرة ومما يترتب عليه التلبيس والتضليل للناس عدم النصيحه من الغش والخديعه بان كل من تعلم المسائل سمي فقيها لا ليس الأمر كذلك ليس هذا مرادا في الشرع هذا يعتبر هذا التفسير للعلم وللعلم يعتبر من البدع لاننا نرجع إلى تفسير العلم بما أراد الله عز وجل ووجدنا ان السلف فسروا العلم بأنه المستلزم للعمل اذا كل لفظ جاء فيه كل نص جاء فيه لفظ العلم لا يراد به المسائل فحس فإذا خصصناه بالمسائل فقد احدثنا اين يكون هذا التفسير من البدع وتسميه من تلبس بالمسائل بانه عالم يقتدى به ويتاسى ويستفتى هذا مخالف للنصوص الشرعيه ومخالف لاجماع السلف في في ذلك لذلك الحديث يدل على أن الرجل لا يقال له فقيه إلا إذا جمع بين الأمرين بين المسائل والعمل بها بين العلم والعمل الا اذا عمل بما علم فهذا الذي يصح ان يقال فيه من يريد الله به خيرا أما من علم ولم يعمل بعلمه فهذا معرض للذم والوعيد ودعت النصوص الكثيره المتكاثره المتضافره بالكتاب والسن على أن من علم ولم يعمل هذا من اهل الوعيد فكيف اراد الله عز وجل به خيرا لأن من اراد الله عز وجل به خيرا هذا مزكى ومعدل فلا يكون معرضا للوعيد فإذا كان الفقه المراد به المسائل فحسن دون العمل بها وحينئذ حصل تعارض بين الأمرين اذ المقطوع به ذم من علم ولم يعمل والمقطوع به من عمل دون علم واذا جاء الفضل مرتبا على العلم اذا ما المراد به المراد به من جمع بين العلم والعمل هكذا تفسره كما فسره من سبق مين من أهل العلم أما من علم ولم يعمل بعلمه فمعرض للذم والوعيد كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تامرون الناس بالبر بالخير وتنسون انفسكم اذا تنسون انفسكم يعني تتركون انفسكم لا تأمرون بالبر يعني بالعمل هنا اذن عالم وامرا أمر امر بما علم ولكنه لم يعمل هذا جاء النص هنا بكونه لا يعقل ليس من العقلاء أفلا تعقلون بمعنى انه يجمع بين العلم والعمل اذا دل النص هنا على ذم من علم ولم يعمل هل أراد الله تعالى به خيرا الجواب لا والا صار تناقض بين الايه وبين وبين الحديث وقال تعالى يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقت المقت هو أشد الغضب هل يجتمع أشد الغضب للمقت والغضب مع اراده الخير للعبد الجواب لا هنا بهذه الايه تقولون ما لا تفعلون اذا عالم المساء لكنهم لم لم يفعلوا لو كان هذا النوع داخل في الحديث من يريد الله به خيرا وفقه في الدين ما صار ممقوتا لماذا لانه أراد الله تعالى به الخيرا وهنا اذا لكن نقول الحديث المراد به الفقه الملزم للعمل وكل علم في الشرع رتب عليه ثوابه والفضل فالمراد به العلم الملزم للعمل وأما مجرد المسائل فليست محل فضل وليست محله تزكية ولا تعديل البتة ومن اتصف بالمسائل فحسب لا يسمى فقيها ولا يسمى عالما عند أهل العلم قاطبه لا خلاف بين في ذلك البتة اذا كبر مقت عند الله أن تقول ما لا تفعلون ولا يلتمع المقت واراده الخير فعلم بذلك أن اتفقها في الدين هو العلم والعمل به جميعا المراد بالفقه في الدين في هذا الحديث هذا الحديث الكل يحفظه واذا أريد فضل العلم قيل ما يريد الله به خير فقيه في لكن معناه شاق مراد هنا ماذا العلم والعمل جميعا لأن العلم هذا مما يوافق النفس لكن العمل بالعلم هذا مما يخالف فيحتاج الى الى مجاهده هو حفظ المسائل يحتاج إلى مجاهده لكن النفوس ترغب ذلك وقد تبذل ما تبذل من المجاهدة في حفظ المسائل لكن تضعف عند العمل به بذلك حينئذ لا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما دل عليه الشرع فاذا قيل المراد بالفقه في الحديث المسائل قل اخطات ولو كان من اعلم الناس فقالوا له اخطات في فهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفقه جاء مفسرا في الشرع حينئذ النظر في اللفظ على مراد الله عز وجل قد لا ياتي تفسير اللفظ بذاته فيقال الفقه المراد به كذا وكذا هذا قليل في الشرع لكن العلم بمرادات الباري جل وعلا في النصوص نصوص الوحيين حين يدني من ذلك أن الباري جل وعلا إذا اراد أو طلب أو أمر بالعلم أمر العباده بالعلم المراد به العلم الذي ينبني عليه العمل واما العلم الذي لا ينبني عليه عمل فليس مامورا به كما ذكرنا بالامس اذا امر البارده لو على صوم يوم الاثنين فصوم فصام يوم الأربعة هل يعد ممتثلا الجواب لا هو صام لكنه لم يمتثل تمام المأمور به لأن المأمور به ماذا مركب من شيئين صوم ثم هو صوم معين في يوم معين يوم الاربعاء فاذا صام لا في هذا اليوم حانث لم يمتثل كذلك العلم الذي أمر به العبد ورتب عليه الثواب في الدنيا والآخرة المراد به العلم الملزم للعمل فإن وجد أحد النوعين علم بالعمل أو العكس حانث لا ثواب لا ثواب بالتا ولا يعتبر فضيلة لأن العلم ليس المراد به مجرد المسائل كما قال مالك رحمه الله تعالى وغينه اذا علم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا وقد سبق قول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن فقهه في دينه فقد اراد به خيرا اذا اريد بالفقه العلم الملزم للعمل ومعلوم أن اللازم ينتفي عند انتفاء الملزوم واما ان اريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقهه فقهه في الدين فقد أريد به خيرا لا يدل لابد من ماذا من الأمرين ويدل الحديث ايضا على أن الفقهاء حملة العلم العاملين به لن يزالوا في هذه الأمة هذه بشاره جاءت في في هذا النص كغيره وهو بقاء الشريعة وبقاء الإسلام إلى قرب قيام الساعه لن يزالوا في هذه الامه حتى ياتي أمر الله لقوله صلى الله عليه وسلم كما في روايه البخاري ولن تزال هذه الامه قائمة على أمر الله الحديث والقيام على أمر الله لا يكون إلا بالاعتصام بالحق وبقاء حجه الله تعالى يعني التمسك بالشرع فالطائفه المنصوره والفرقة الناجية هي المتمسكه بالكتاب والسنه وأما من تمسك بشيء آخر من أمور أخرى منابذه للشريعه ولو ادعى أنه متمسك بالشرع فهذه الدعوه باطله لا تقبل البتة وانما الاعتصام يكون بماذا بالكتاب والسنه بالوحيين أن تمسك بما تمسك به العصريون من الديمقراطيه أو نحوها قل هذا ليس متمسكا بالشر هذا متمسك بالكفر والمروق عن الاسلام وانما التمسك يكون بالتمسك بالكتاب وسنه فحسب كما قال جل وعلا ان الحكم الا لله وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الايه فدل ذلك على أن الاعتصام بالكتاب والسنه انما يتصف به اهل الاسلام واما اهل البدع واهل الكفر فهؤلاء قربا وبعدا عن التمسك بالكتاب والسنه فينظر في كل بحاله اذا اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره اهل الحديث هم المتمسكون المعتصمون بالكتاب و والسنه وهذا يستلزم بقاء العلماء العاملين الصالحين ومن هنا قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لن تخلو الارض من قائم لله بحجة لن تخلو الأرض من قائم لله بحجه وكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الطائفه المنصوره باقيه ولن تبقى إلا بالاعتصام بالكتاب والسنه هذه من صفات اهل العلم فدل ذلك على أن العلماء سيبقون وان كانوا قله وان كانوا قله ولا شك ان العالم الذي يقود الامه ونحو ذلك هؤلاء قلة فيه في الامه لكن الحديث دل على على وجودهم وبقائهم قال ابن جوزي رحمه الله تعالى في شرح الحديث الفقه الفهم وأول مراتب الفقيه أن يفهم أصول الشريعه وموضوعها يعني الشريعه في أي شيء تبحث وما الذي أراده الله عز وجل من من العباد وهذا قائم على قاعده التوحيد والتسليم للبارئ جل وعلا وان شئت قل قائم على أصل الدين وهو الشهادتان شهاده ان لا اله الا الله شهاده أن محمد رسول الله وتقتضي الشهادتان التمسك والاعتصام بالوحيين فإن لم يكن فهو نقض للشهادتين او لاحدى الشهادتين فحينئذ يتهيأ له الحاق فرع باصل وتشبيه شيء بشيء فتصح له الفتوى ثم يرتقي إلى فهم المقصود به بالعلم فيصير حينئذ من عمال الله تعالى وذلك الفقه النافع وكان الحسن البصري يقول رحم الله تعالى إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل وهذا سبق في قولي تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم اهل الخشيه وان كانت الخشيه كما ذكرنا هي خوف مقرون به بعلم فلوجود العلم وتأييده للخوف صار اهل الخشيه وهي محصوره فيهم منفيه عن غيرهم على اصح القولين إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل وهذا لا يكون إلا الا بعلم وعمل وليس المراد ان الخشيه توجد هكذا دون علم وعمل لا انما الذي يخشى الله تعالى هو من علم بالبالج لو على بأسمائه وصفاته وافعاله وقضائه وقدره ورسخ في هذا العلم وكلما زاد في هذا العلم ازداد خشيه لأن الخشية تزيد وتنقص هي من الإيمان واذا كانت الخشية من الإيمان حينئذ الخشية تزيد وتنقص كما أن الايمان عند اهل السنة والجماعه يزيد و وينقص متى تزيد الخشيه بزيادة معرفة العبد بربه جل وعلا متى تكون ناقصة إذا حصل نقصان في هذه المعرفة وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث في فضيله العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى يعني سبب العلم وما يترتب عليه من الفضل يعني لماذا خصه البارز لو على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل لانه يقود الى ماذا الى الى التقوى ومعلومنا ان التقوى سبب لدخول الجنه بل كما ذكرنا سابقا اعظم من ذلك أن العبادات كلها لا تصح إلا بالعلم فالعلم أساس لصحه العقيده فلا تصح عقيده الا بعلم وكذلك إن صحت له العقيدة لن يستطيع ان يتوصل الى عباده صحيحه الا إذا صح له العلم بالعباده لأن كل عباده باجماع العلماء قائمة على ركنين على شرطين لا يصح ولا تصح العباده إلا بتحقق هذين الشرطين الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا انتفى الاول الاخلاص وقع في الشرك الاكبر واذا انتفى الثاني وقع فيه في البدعه وإذا انتفى اصل وإذا انتفى كمال الاخلاص الواجب هينئذ وقع في الشرك الأصغر وإذا انتفى شيء من المتابعه حصل خلل بي فواتي هذا الجزء اذا ثم دوران مع صحة العباده وعدمها مع تحقق هذين الشرطين فكل عباده من صلاه لا تصح لك صلاتك إلا بإخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومهما صمت فرضا او نفلا لن يصح لك صيامك إلا إذا اقمته على الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقص على ذلك إذا لا يمكن ان يتعبد ولن يتحقق التعبد للعبد على الوجه الصحيح إلا بالعلم لأنك لن تعرف ما حقيقه الاخلاص الا بالعلم لانك لن تتوصل إلى ما يعيق الإخلاص وما ينافيه من الرياء والعجب ونحو ذلك إلا بالعلم لن تقف على كيفية صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا بالعلم كيف صلى صلوا كما رايتموني اصلي كيف نصلي لابد من النظر في ماذا لما وصفت في مواصفه به صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفاصيل وكذلك ما يتعلق بالصيام ونحو ذلك ولذلك قال النووي رحمه الله سببه ان العلم قائد إلى التقوى والتقوى هذه لن تكون الا بصحه المعتقد وصحه العبادات وصحه المعتقد وصحه العبادات قائمة على على العلم بل لا يتصور أن يكون مسلما إلا بالعلم كذلك لا يتصور ان يكون العبد مسلما إلا بالعلم إذا اراد وهو كافر أن يدخل بالاسلام لابد ان يتعلم العلم يتبعض ويتجزى لابد ان يتعلم الشهادتين ومعنى الشهادتين ومقتضيات الشهادتين وشروط الشهادتين اذا هذا علم أو لا علم اذا لن يصح له أو ترسق له قدم في الإسلام إلا بماذا إلا بالعلم كذلك معرفه ما يخرجه ليس كل من دخل بالاسلام لن يخرج من الإسلام لا قد يخرجه ولا يدري لابد ان يعلم ماذا نواقض الإسلام اذا لن تثبت له قدم الإسلام وترسخ الا بماذا إلا بالعلم فالعلم أساس في معرفة المعتقد لصحته وأن يتميز عن عقائد للكفر وان يتميز عن عقائد البدع هذا لن يكون إلا بالعلم فدل ذلك على أن العلم سبب لكل جزئين من التقوى التي ذكرها رحمه وتعالى وقول صلى الله عليه وسلم انما انا خازن وفي ديوانه الاخرى وانما انا قاسم والله يعطي معناه ان المعطي حقيقه هو الله تعالى ولست أنا معطيا وانما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما امرت بقسمته على حسب ما امرت به فالامور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب يعني الله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء ويدبر اموره كيف كيف يشاء فدل ذلك على أن الذي خلقه ورباه هو الذي يعلمه وهو الذي يمنعه من من العلم هذا جزء مما يتعلق بشرح الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث عظيم جدير بان يفرض بمصنف لأن فيه من الفوائد ما في غير من الاحاديث ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء ثم قال حسبك بهذه الدرجه مجدا وفخرا وبهذه الرتبه شرفا وذكره فكما لا رتبه فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. هذا جزء من حديث ياتي ذكره في الحديث الذي بعد التالي وهو حديث ابي الدرداء من سلك طريقا يطلب فيه علما إلى اخره جاء فيه العلماء ورثه الانبياء علماء ورثه الانبياء وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابي الدرداء وضعفه الدارقطني في العلل قال المنذري وهو مطرب الاسناد وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير اسناد هذه الجزئية العلماء ورثه الانبياء ذكره البخاري في صحيح بغير اسناد قال الحافظ ابن حجر وهو طرف من حديث اخرجها ابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث ابي الدرداء يعني صححه الحاكم وحسنه حمزة الكناني وضعفه غير بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها حديث من حيث الجملة حسن ولم يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه لكن اراده له في الترجمه يشعر بأن له اصلا يعني لم لم يقل قال صلى الله عليه وسلم البخاري العلماء ورثه الانبياء وانما قال العلماء ورثه الانبياء هكذا فدل ذلك على انه ليس من المعلقات ثانيا يشعر بأن له اصلا عنده أن له اصلا عنده أو يقال بعباره اخرى أنه وإن كان ضعيفا إلا انه قابل للجبر وحينئذ نكون حسنا يكون حسنا على كل حديث بجملته حسن وانما سمي العلماء ورثة الانبياء لقوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا وقد عرفنا أن الانبياء والرسل مصطفون وللصفاء والاختيار وارثه الانبياءهم العلماء فحينئذ نكون ماذا مصطفون كذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته ها اصلا وفرعا اصلا الذين هم الرسل والانبياء وفرعا الذين هم العلماء حيث يجعل حيث مكانية يعني المكان الذي هو صالح لرسالته اما ان يوحى اليه مباشره وإما أن يكون قد أخذ بواسطه النبي والاول هم الانبياء والثاني هم العلماء اين اذا العلماء ورثه الانبياء والانبياء لم يورثوا من ولا دينارا وانما ورثوا العلم فدل ذلك على أن هذه ميزه لي للعلماء وهذا ذكره مصنف رحمه الله تعالى هنا وجز الحديث وسياتي مع الحديث التالي ان شاء الله تعالى والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في باب الانصات للعلماء انصات للعلماء وذكر هذه هذا الجزء من من هذا الحديث العلماء ورثة الانبياء وهو قد بوى بقوله باب الانصات للعلماء العلماء ورثة الانبياء اذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب الإنصات؟ يجب الانصات اذا والعلماء ورثة الانبياء اذا باب الإنصات للعلماء اذا يجب أن ينصت للعالم إذا اذا تكلم لانه وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب له الإنصات اذا اذا تكلم هذا استدلال البخاري رحمه الله تعالى بما تضمنه هذا الحديث وسياتي بكلام القيم رحمه الله تعالى اوسع من ذلك اذا ذكر البخاري في باب الإنصات للعلماء قال الحافظ أي السكوت والاستماع لما يقولونهم واورد هذا الجزء من الحديث قال ابن بطال فيه أن الانصات للعلماء لازم للمتعلمين يعني واجب وهذا حكم شرعي لأن العلماء ورثه الانبياء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء ما المراد به هل المراد أنه فقط يتفكه بهذه العبارة؟ ام المراد بها لازمها وهو الأحكام المترتب على وجوب الانصات والعمل بما تكلم به النبي كذلك في الجملة ثابته للعلماء هذا المراد بالنص وليس المراد فقط انه يتفكه بها علماء ورثه الانبياء لا العلماء ورثه الانبياء فما ثبت للانبياء من وجوب الانصات والعمل كذلك هو ثابت للعلماء ولذا قال الحافظ اي السكوت والاستماع لما يقولونه قال ابو الزناد الانصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين لان العلماء ورثة الانبياء وقد أمر الله عباده المؤمنين الا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم الا يجهروا له بالقول خوف حبوط اعمالهم قال وكان عبد الرحمن بن مهدي اذا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت وقرأ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتاول أنه يجب من الانصات والتوقير عند قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يجب له صلى الله عليه وسلم فكذلك قلب الزنات فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهم لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته والحديث واضح بين فقوله رحمه الله تعالى وحسبك بهذه الدرجه مجدنا عرفنا المجد في اللغة هو الكرم وفخرا بأن يكون العالم قد ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم وراثه إلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين وهو العلم والنبوة ليست النبوة بذاتها وانما مضمون النبوه وهو الرساله ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الا بالكتاب والسنه اين إذا تعلم العالم السنة فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذه الدرجه مجدا وفخرا وبهذه الرتبه شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوه فلا شرف فوق الشرف وارثه تلك الرتبه يعني ليس فوق النبوة منزله من الولايه ولا غيرها ليس ثم فوق الرتبه فوق النبوة مرتبه البت كذلك وارث النبوه وارث تلك الرتبه عن الانبياء ليس فوقه رتبة من جهة الناس فاعلى مثلا في هذا الزمان اعلى رتبه في الناس ليس الحكام والملوك وانما من هو فوق الحكام والملوك من العلماء لماذا بهذا الناصي لانه مراثه الانبياء واذا كانوا كذلك فالانبياء في ازمانهم اعلى الناس رتبه بماذا النبوة والرساله كذلك العلماء عند عدم وجود الانبياء اعلى الناس رتبة بماذا بكونهم ورثه الانبياء فليس بقوم احد البتبي بهذا النصيب ثم قال رحم الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم هذا الحديث مختلف في في ثبوته منهم من صححه ومنهم من حسنه وهو صح من حديث حسن مرسلا معناه صحيح ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح عن الحسن مرسلا رواه الترمذي وقال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا سلامه بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل الوليد هذا هو طعن في السند من جهته قال حدثنا القاسم ابو عبد الرحمن عن أبي امامه الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سواء كان في زمنه أو كان مما قص عليه سابقا احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد تفضلي على أدناكم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي نسخه قال هذا حديث غريب وفي نسخه قال هذا حديث حسن غريب قال سمعت ابا عمار الحسين ابن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم ثلاث اوصاف عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات وروىه الدارمي قال أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن الجميل الكناني انا حدثنا مكهول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض يرى ان هذه مقدمة على السابقة فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ثم تلى هذه الايه إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قال إن الله وملائكته واهل السماوات والارض والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير وهذا حديث مرسل كما كما ترى قال في منقات المفاتيح وعن أبي امامه الباهلي قال ذكر على البناء للمفعول اي وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أي بوصف الكمال وهو يحتمل أن يكون تمثيلا وان يكون موجودين في الخارج قبل زمانه أو في اوانه يعني يحتمل انه يكون تمثيلا يعني اشبه ما يكون بالخيال صوره مفترضه في الذهن رجل عابد ورجل عالم ايهما أفضل ليس له وجود في الحقيقة ولكن هكذا ذكر من باب السؤال وهما يسمى بالمسائل المفترضه مسائل مفترضه ولكن هذا بعيد لان هذا لم يكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه حينئذ يقال بأن الظاهر من من صنيعهم ومن النص انهما موجودان في الخارج لا في الذهن ثم هو محتمل ذكر عن من سبق أو ذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما عابد مشتغل بالعباده واخذ نصيبه من العلم والا ما صحت له العبادة بمعنى انه غلب عليه التعبد وليس المراد انه هجر العلم والا ما حصل بينهما تمايز لو كان احدهما عالما فلم يعمل فهو ضال ولو كان هذا عابدا ولم يكن على علم فهو فهو ضال فكلاهما ضال لان لكن ليس هذا المراد عابد وقد عمل بما علما لكنه اشتغل بالتعبد غلب عليه ماذا التعبد على علم لكنه بماذا اشتغل وغلب عليه التعبد والآخر اشتغل بالعلم وغلب عليه مع كونه يعمل بعلمه لسيمه فيما يتعلق بالواجبات واجتناب المنهيات إذ لو كان كل منهما خالصا لكان كل منهما ضاللا ولا تمييز بينهما لا مقا لا مفارقه بينهما فلا يقال فضل العابد على العالم كل منهما ضال ومضل هذا مبتدع وهذا فاجر الذي يعلم ولا يعمل وهذا الذي يعبد دون علم هذا مبتدع اذا لا يقال بانهما متقابلان بل كل منهما صاحب شر قال هنا احدهما عابد اي كامل في العباده والآخر عالم اي كامل بالعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسويان وان كان كل منهما كاملا في مقامه فضل العالم بالعلوم الشرعيه مع القيام بفرائض العبوديه هكذا قيده في شرح المرقات قال بالعلوم في مقات المفاتيح قال بالعلوم الشرعيه مع القيام بفرائض العبودية على العابد أي على المتجرد للعباده بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم وهذا ينبك الحديث وان كان فيه ضعف الا انه من حيث المعنى في الجزء الأول صحيح وهو أن العالم مقدم على على العابد لكن ليس المراد بهذا النص كما هو مراد السلف من كونه لا يعلم بعد العلم بعد الفرائض أفضل من العلم ان يهجر وان تهجر النوافل ليس هذا مرادهم وانما مرادهم انه اذا حصل تعارض عند طالب العلم بين عباده النافله وبين تحصيل العلم ومذاكره العلم والمذاكرة حينئذ قدم العلم على النافله وليس المراد ان الطالب يتفرغ للمسائل صباحا مساء ويترك كل نافلة وكل ما أثر عن السلف حينئذ ننظر إلى أحوالهم بمعنى أنه اذا نقل عن عن الشافعي أو عن مالك او عن أحمد أنه قد ليس بعد الفرائض أفضل من العلم ليس المراد بذلك ماذا ان الطالب يترك جميع النوافل وإنما يأتي بالواجبات والمنهي ويرتنب المنهيه صار حكم حكم العوام لا فرق بينه وبين عامه المسلمين وانما مراده ان ياتي بالنوافل وان يزداد كلما اراد كلما وجد فرصة ان من النوافل لكن إذا حصل عنده تعارض حينئذ قدم العلم على على الناف يدل على ذلك اولا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين ثانيا أن من تكلم بذلك انظر في حاله بمعنى أنه كان من اعبد الناس كانوا قوامين صاومين تالين القران الى اخره بل كانوا من أهل الجهاد ويخرجون في الجهاد ويجمعون بين العلم وغيره ولم يمنعهم الاشتغال بالعلم أن يتركوا سائر النوافل والفرائض التي هي من فروض الكفايات هذا يدل على أن اخذ هذه العباره هكذا مجرده عن عن حال صاحبها سبب خللا في طلبه العلم لانه كما مر معنا أن العلم والبحث في المسائل دون تعبد هذا يسبب قسوة في القلب يسبب قسوة في القلب لان الإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بماذا بالاعمال الصالحه كلما زاد عمل صالحا زاد ايمانا واذا نقص نقص عنده الايمان ومن صفات طلبة العلم العاصل في أن يكون من اكمل الناس ايمانا وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نوافله وواجباته الاخره وأما ما يذكره البعض من كوني ان السلف قد قالوا كذا وكذا فيما يتعلق بالنوافل هذا الفهم سقيم ليس بصواب لانه مخالف اول لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا مخالف لما عليه الهدي العام من هدي الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا عبادا كانوا مجهدين كانوا معلمين كانوا دعاه جمعوا بين الأمور كلها ثالثا النظر في احوال من تكلم بهذه الجمل حينئذ لا تؤخذ هكذا على عواهنها ويقال العلم ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم قل نعم هو كذلك ولكن ليس معنى ذلك أن تهجر تلاوه القران بحجه التفرغ لي حفظ المتون نحو ذلك وان يهجر قيام الليل وصيام النهار بحجه ان تفرغ للعلم وانما نقول إذا حصل تعارض حينئذ قدم العلم على على غيره ان كان ثم تعارض الزمن على مدى الزمان نقول هذا ثم خلل في في المنهجيه ونحوها قال هنا على العابد أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم اذا ليس العابد المراد به في هذا الحديث ليس المراد به العابد الذي تجرد عن العلم كليا وإلا صار مبتدعا وليس المراد بالعالم الذي يقابل بالعابد الذي لم يعبد اصلا وإلا ما صار ما صار عالما لانه اذا انتفى عنده العلم هذا انتفى عنده الايمان لان العمل الظاهر داخل في مسمى الايمان فإذا انتفى انتفى ركن من مسمى الايمان فكيف يكون عالما هذا فاجر وليس ليس بعالم قالك فضل على أدناكم اي ايها خاطم خاطب أو أيها ايها الامه خطابا لي للأم قال والثاني أي الام أكثر مبالغة وفي مبالغة لا تخفى فانه لو قال كن فضل على اعلاكم لكفى فضلا وشرفا قال والظاهر أن اللام فيهما للجنس والحكم عام العابد هنا ماذا فضل العالم على العابد هل هنا للجنس قال هنا ليه للجنس حينئذ يكون الحكم ماذا يكون عاما يعني ليست عهديه سئل عن عابد وعالم كذلك احدهما عابد والآخر عالم فضل العالم الاصر أن المعرفة بعد النكرة هي عين الأولى صحيح هذا الاصبحي عهديه فهي لكن المراد هنا حكم شرعي يدل ذلك على أن ال هنا للجنس أي جنس العالم فضل جنس العالم على جنس العابد قال هنا والظاهر ان اللام فيهما للجنس والحكم عام ويحتمل العهده غيرهما يؤخذوا بالمقايسه لو قال قائل لا القاعده كما هي النكره اذا اعيدت معرفه في عين الاولى اذا النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذين الرجلين ما عداهما بالقياس على على ما ذكر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته إن السيناف فيه تعليل وملائكته ظنوا على جهه العموم وقصوا بعضهم حمله العرش واهل السماوات تعميم بعد تخصيص والأرض والارضين اي اهل الارض من الانس والجن وجميع الحيوانات حتى النملة بالنصب على أن حتى عاطفه وبالجر على أنها جارة وبالرفع على انها ابتدائيه يجوز الاحوال الثلاثه لكن الأول هو المناسب الاصح حتى النملة في جحرها بضم الجيم وسكون الحاء أي ثقبها وحتى الحوت كما تقدم وهما غايتان مستوعبتان لذواب البر والبحر لانه خص النمله وخص الحوت خص النمله وخصه يعني اتى بدابه من ذواب الارض واتى بدابه من ذواب البحر اذا يصل الحال بجميع الذواب في الأرض الى اصغار ها الذواب وهي, وهي النمله وكذلك حتى الحوت يعني اصغر ما يسمح تنفيه في البحر قال لا يصلون فيه تغليب للعقلاء على غيرهم اي يدعون بالخير على معلم الناس الخير قيل اراد بالخير هنا علم الدين وما به نجات الرجل ولم يطلق المعلم ليعلم ان استحقاق الدعاء لاجل تعليم علم موصل إلى الخير يعني لم يقل على المعلم فقط وانما قال على معلم الناس الخير من باب التنصيص علم الاصل في المعلم إنما يعلم الخير ولا يعلم غيره يعني الشرع وفيه اشاره إلى وجه الافضليه بان نفع العلم متعد ونفع العبادة قاص وهذا هو الوجه الذي جعل السلف أن يقارن بين العلم والعبادة وتقديم العلم على العبادة عند التعارض وهو ان هذا فيه منفعه لا شك ان العباده فيها منفعه وان العلم فيه منفعه لكن إذا تعارضتا إذا امكن الجمع فهو الاصل ان تنفع نفسك ولو لم تكن عباده نافعه متعد وان تنفع غيرك فاذا امكن الجمع فهو الاصل لكن إذا لم يمكن حينئذ نرجح العبادة المتعدية لأن العلم والتعليم عبادة نرجح العباده المتعديه على العباده القاصره العباده التي ينتفع بها الناس ويكون ثم عموم في الانتفاع بها على العباده التي تكون في خاصة المرء وهذا هو وجه تفضيل السلف على العلم على العبادة العباده وذلك عنده عند التعارض لأن العباده نفعها قاصر على العبد وأما نفع عبادة العلم فهي متعديه الى عموم الناس مع أن العلم في نفسه فرض وزياده العبادة نافله قال رواه الدارمي عن مكهول مرسله ثم تلا اي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه استشهادا او تصديقا انما يخشى الله بالنصب من عباده العلماء والخشية خوف مع علم كما ذكرنا ويشوب كذلك العلم التعظيم قيل الاستشهاد لبيان علة الفضل لأن العالم الحقيقي أعرف بالله وبجلاله وكبريائه من العابد الذي غلبت عبادته على علمه فيكون العالم اتقى قال تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاكم فإذا جمع بين العلم والعباده صار اتقى فيكون حينئذ أكرم وحاصله أن العلم يورث الخشية وهي تنتج التقوى وهو موجب موجب الاكرميه والافضاليه ومر معنا أن من قي رحمه الله تعالى له كلام قد ياتي معنا أن اعمال القلوب متلازمه إذا ورد بعضها قد يلزم او اذا وجد بعضها يلزم منه وجود الاخر وليس عندنا اخلاص فقط لا يشوبه شيء من الخوف أو المحبه أو الرجاء لم يتحقق الاخلاص وكذلك العكس حينئذ بعضها متلازم مع مع بعض وبعضها قد يبنى على بعض حينئذ نكون ماذا يكون سابقا فإذا كانت الخشيه خوفا مع علم دل ذلك على أن العلم سابق ولن يتحقق يتصل بالخشيه الا بعد أن يتصل به بالعلم فيوجد حينئذ الخوف على جهه العموم فاذا قرنه بالعلم وجدت الخشية اذا الخشية فرع عن عن الخوف وهكذا ولذلك قال وحاصيله أن العلم يورث الخشية وهي أي الخشية تنتج التقوى وهو موجب الأكرمية والافضاليه وفيه إشارة إلى أن من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل يعني الذي علمه لا ينبني عليه أن يورثه الخشيه فهو والجاهل سواء ماذا استفدت من هذا العلم لا شيء قال فهو كالجاهل بل هو الجاهل بل هو الجاهل ولذا قيل ويل للجاهل مره وويل للعالم سبع مرات قيل واطبق السلف على أن من عصى الله فهو جاهل لقوله تعالى إنما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله فسمى من وقع في السوء الذي هو المعصيه سموه هذا جهلا وجهالا والجهال مضه حينئذ نقول كل من وقع في معصية فهو فهو جاهل والذي يعلم ولا يعمل بعلمه عصى او لا عصى اذا هو هو الجاهل دل ذلك على أن السلف قاطبه لا يطلقون لفظ العالم والفقي على من لم يجمع بين العلم والعامه فإذا ظهر فسقه ولو كان مما يشار اليه بالفقه فهذا ليس بفقيه وليس من أهل العلم في شيء كذلك بناء على ما تقرر بمعنى أنه لو حفظ ما حفظ وعلم ما علم حينئذ إذا لم يعمل بعلمه بل ظهر فسقه حينئذ لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم قلنا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين